وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعذبونهم الله يعلمهم وتوهمت هذه القرية أن القوة والبطء والمجازر والطعامر والخواب والتخازر ممكنها أن تعطي من لا يستحق ما لا يملك ولكن هذا فهدث ورد شعبنا دعون الله ومشيئته بيدهم إلى نحورهم فسرعان ما تحورت هذه الأرض المخفصة إلى معاقل للفجاء لطولنا للعالم أجمع أن فلسطين لا تنسى العدل الفلسطيني، وأن هذا الشعب لن يرضى بجدا عن وطنه. طال الزمن أن تصر أن تصر، فلا مكان للإستبداد في أرضنا. إن هذا زائد زائد في هذه السواعد زواج قارئ قارئ الصامدين في وجه الاحتفال والاستيطان وجدار التوسع أيها الضعيف أيها الضعيف الأحبة في مخيمات الصمود ليس من حق أحد في هذا العالم أن يتنازل عن حق لاجئينا الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم. وان حق العودة اللاجئين العودة بالعودة الى وطنهم الى وطن فلسطين وحق مقدس ان قضية اللاجئين هي قضية الشعب والارض وقضية الوطن فلا تطريق ولا تنازل ولا تغطين بل الحق المقدس المقدس لكل لاجئ فلسطيني العاوزه في جواه منين بالصينيين ما دعى حقوني وراقه هذه الحركه وجهت تتفطط والوجده تنتصر وجهت تتفطط تتفطط تنتصر يا جدل ما يهزك فيه يا جبل ما يهزك فيه بيروت بيروتنا هي آخر الطلقات لا هي ما تبقى من هواء الأرض لا هي ما تبقى من حطام الروح لا بيروتنا حاصر حصارك لا مفر اضرب عدوك لا تفر فأنت الآن حرا وحرا وحرا, وحرًا. حاصر حصارك حصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالون ذهب الذين تحبهم ذهبوا فاما ان تكون او لا تكون يا ابا عمار حاصر حصارك لمفرر سقط ذراعك فانتقطها وسقطت قربك فانتقطني واضرب عدوك بي. عدوك اضرب عدوك اضرب فانت الآن حرا وحرا وحر شهداك او جرحاك فيك ذخيره ذخيره شهداك أو جرحاك فيك ذخيره يا أبا عمار يا أبا عمار شهداك او جرحاك فيك ذخيره اضرب بها. اضرب بها اضرب بها اضرب بها عدوك فانت الان حراً وحر وحر <تصفيق>